القصيدة الثانية الغاضبون يا تلاميذ غزة يا تلاميذ غزة علمونا يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا علمونا كيف الحجارة تغدو بين ايدي الاطفال ما سنتمينا كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحريق يغدو كمينا كيف مصاصة الحليب اذا ما اعتقلوها تحولت سكينا يا تلاميذ, غزة يا تلاميذ غزة لا تبالوا باذاعاتنا ولا تسمعون اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا امركم ولا تسألونا نحن اهل الحساب والجمع والطرح فخوضوا حروبكم وتركونا إننا الهاربون من خدمة الجيش فهاتوا حبالكم واشنقونا نحن موتى نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا قد لزمنا جحورنا, جحورنا وطلبنا منكم ان تقاتلوا التنين. قد صغرنا امامكم الف قرن وكبرتم خلال شهر كورونا. يا تلاميذ غزة. يا تلاميذ غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤون. نحن اباؤكم فلا تشبهونا نحن اصنامكم فلا تعبدونا نتعاطى القات السياسيه والقمع ونبني مقابرا وسجونا حررونا من عقده الخوف فينا وافردوا من رؤوسنا الافيون علمونا فن التشبث بالارض ولا تترك المسيح حزينا. يا احباءنا الصغار سلاما يا احباءنا الصغار سلاما جعل الله يومكم يا سمينا من شقوق الارض الخراب طلاعة وزرعتم. جراحنا نسرين هذه ثوره الدفاتر والحبر فكونوا على الشفاه لحونا امطرونا بطوله وشموخا واغسلونا من قبحنا اغسلونا لا تخافوا موسى ولا سحر موسى واستعدوا لتقطفوا الزيتون إن هذا العصر اليهودي وهم إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين يا مجانين غزة يا مجانين غزة يا, يا مجانين غزة ألف أهلا بالمجانين إنهم حررون ان عصر العقل السياسي ولا، إن عصر العقل السياسي ولا من زمان تعلمون الجنود.